من الله ما عمل الدين تقوى الدين وهم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.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 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه على دينه إلى يوم البعث والنشور أما بعد معاشر المسلمين مضت خطبتان وكانت في أمر الفتن واثارها ورأينا كيف أن ديننا العظيم ونبينا الأمين والكتاب ال... الذي أنزله الله هداية للعالمين كيف أن القرآن والسنة أرشد كل منهما المسلمين إلى امور تقي من الفتن وتعصم من المحن واريد ان ابدا خطبتي هذه بتنبيه وهو ان كثيرا من المسلمين المسلمين للاسف الشديد عزلوا القران والسنه عن واقعهم فجعلوا القرآن يقرأ للبركة والأجل والثواب فقط وجعلوا سنة رسول الله مقصورة على معرفة العبادات كيف هي الصلاة كيف نصلي كيف نصوم كيف نحج كيف نزكي أما الحياة أما الزواج أما الطلاق أما البيع والشراء أما السياسة والحكم أما الجهاد فكل ذلك جعلوه للأهواء جعلوه للاراء جعلوه للظنون والاوهام ولذلك نشا جيل من المسلمين اذا سمع عالما او واعظا او خطيبا يبين السنه وحكم الشرع في قضايا حياتيه في مسائل سياسية يقول هذا الشيخ يتحدث في السياسة ما له السياسه السياسة لها أهلها ولها دهقينها السياسة المبنية على الغش والكذب والخداع نعم لها سدنتها لكن هنالك في علوم الاسلام ومبادئ الايمان وشرائع القران ما يعرف بالسياسه الشرعيه الاسلام ايها المسلمون جاء ليحكم الدنيا جاء ليصبغ حياتنا جاء ليقودنا في كل المناحي إلى رضوان الله وجنته إلى السعادة في الدنيا والآخرة يقول تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ويقول عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وكان الصحابة الذين أخذوا العلم من رسول الله يذكرون للأجيال ويعلمون الدنيا أن النبي ما تركهم سدى ولا, ولا جعلهم هملا يقول قائلهم كأبي ذر ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا رسول الله منه خبرا ويهودي أراد أن يتهكم ويسخر فقال لسلمان الفارسي يا سلمان يقول هذا على جهة السخرية والاستهزاء يا سلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه يقصد قضاء الحاجة وأدابها فقال نعم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة أمرنا أو, أو نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ونهانا أن, نستنجي أو أن نستجمر بعظم أو روث أو رجيع دابه نعم علمنا كل شيء الفتن والمخرج منها هذا أمر بينه القرآن ونطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه سترون بعدي أثرة أثرة ومعنى أثرة أن يستأثر الحكام والأمراء بحقوقكم لا يعطوكم حقوقكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها والرسول مؤيد بالوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يخبر بالمغيبات المستقبلة بتعليم الله له سترون بعدي اثره حكامكم سيستأثرون بحقوقكم وامورا تنكرونها وإنكارها مبني على الشرع والدين لا على الأهواء قالوا فبما تأمرنا يا رسول الله ما أروع الصحابة ما أزكاهم ما أطيبهم ما احلاهم ما أجملهم ما اعلاهم في مراتب الإيمان لم يعلقوا على هذا الخبر وإنما سألوا سيد البشر بما تأمرنا ماذا نفعل هذه إن حصلت بما تأمر ما قالوا لا لا دنيانا نحن خبراء نحن دهات سنفعل اللازم لا عليك يا رسول الله علمنا الصلاة والصيام والزكاة والحج أما هذه فنحن لها سنؤدب هؤلاء سنحمس الرعية ونجيشها على حكامهم لا ما قالوا لا هذا شأن داخلي لنا يخصنا لا بما تأمرنا بما تأمرنا لهذا فازوا وبهذا سادوا بما تأمرنا قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض اصبروا والذين أخبرتك عنهم ممن قسم قسمة ضيزة وجعل السياسة من شأنه ورأس ماله قراءة صحيفة لا علم ولا حلم يشتري ثلاث من الصحف ويضجع على قفاه ويخرج المنظار الطبي فقد أكل الدهر وشرب ثم يقرأ وقبل أن يكمل الخبر ربما أخرج عينيه فوق المنظار وقال أمور عجيبة لا بد من حسمها انا عندي حل هذه الازمه من انت وقد يكون عنده اشكال مع زوجته عاجز عن حله ربما قال للناس بيني وبين زوجتي اشكال ارجو ان تتدخلوا لتحل هذا الاشكال ثم يتصدى لامور الامه هذا المسكين الذي عجز عن علاج بعض ابنائه المتفلتين عجز ورفع الرايه البيضاء لكنه هنا يتكلم وينظر ويخطط أما أولئك بما تامرنا بما تامرنا لاحظ ما قالوا ما هو الرأي ما هو رأيك في هذه لا لا ليست قضية رأي ونحن في زمن وفي حفرة الرأي والرأي الآخر حفره صحيقه هو مظلمه بما تأمرنا بما ما الذي تأمر به اصبروا حتى تلقوني على الحوض الا تشتاقون الى رسول الله الا تحبون ان تقفوا عند الحوض وتسقون من يد رسول الله حوض ماءه احلى من العسل وأبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كعدد نجوم السماء يشرب منه أهل الاتباع الذين ارتووا في الدنيا بسنة سيد الخلق رسول الله الذين جعلوه إمامهم وأمامهم وقدوتهم واسوتهم في كل خطب وشدة ومحنة وفي الأحزاب حذيفة بن اليمان يكلف من قبل القائد الأعلى للجيوش الإسلامية محمد سيد الخلق رسول الله والمهمة اذهب يا حذيفة حتى تأتيني بخبر القوم ولا تذعرهم علي لا تذعرهم يعني لا تستفزهم وتستخرج مكمون عداوتهم المهمة ائتني بخبر القوم والتوجيه المصاحب ولا تذعرهم علي عشرة آلاف والمدينة فيها ثلاثة آلاف والنفاق قد عشعش وبيض وفرخ في وسط المسلمين وقريضة من خلفهم نقضت العهد والدنيا في محنة عظيمة لكن هنيئا لها إذ القائد رسول الله ويذهب حذيفة ويعبر الخندق ويكون بين الناس ويرى من بعيد أبا سفيان قد جلس وظهره إلى نار يستدفئ بها من شدة البرد هذا قائد قوات التحالف هذا قائد القائد الأعلى لجيوش الكفر والالحاد قال حذيفة فأخرجت سهما من كنانتي وجعلته في كبد قوسي ولو أردت ولو أطلقته لاصبته ثم اني ذكرت قول رسول الله لا تذعرهم علي فرددت السهم إلى كنانته أين المصالح المزعومة أين أين الآراء الموهمة أين أين الأفق الواسع أين الدعاوة التي تقال التزام بالسنة اقول وهذا في قضيه عامه ومحنه كبيره وازمه عظيمه ما جاء المدينه جيش كهذا والمصرحه في الراي ظهر هذا راس الكفر لنقتل راس الكفر ولو خالفنا السنه لكن الصحابه لم يتربوا على هذا وعاد الى ادراجه وقد حظي باتباع السنة والسلامة من المخالفة وهكذا كانوا يتعاملون فالسعد السعدان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ يدعوهما رسول الله ويقول إني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أعطي غطفان أو هوازن بعض أو ثلث ثلث ثمر المدينة لأخذل عنكم النبي صلى الله عليه وسلم من شفقت على الأمة العدد ده كبير ندي القبيلتين دي والقبيلة دي تيلة التمر حق المدينة شعني فوت ونخفف عليكم قال سعد وسعد يا رسول الله إن كان أمر اوحى الله به إليك فسمعا وطاعه وإن كان رأي تأمرنا به فسمعا وطاعه وإن كان الرأي والمشورة فقد كنا وهم في جاهلية وشر ولا يجدون منها إلا شراء أو قرا والله لا يجدون إلا السيف فالرق بين الأشياء أمر الله سمعنا وأطعنا أمرك سمعنا واطعنا رأي ومشورة نقول رأينا وأقرهم النبي على هذا الرأي هكذا لما عظمت الأمة ربها عز وجل وصارت الأهواء مخطومة مزمومة بخطام الإسلام والإيمان والقرآن والسنة والآثار وصف الله المؤمن فقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمره ان يكون لهم الخيره من امرهم فتن عامه تراق فيها دماء تحرق فيها ممتلكات تباد فيها مقتنيات يموت فيها بشر فتن كهذه كيف نقصي القران والسنه عن الحكم فيها وربنا يقول لسيد الخلق رسول الله وانزلنا إليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين تبيانا لكل شيء حتى هذه جاء القرآن ببيانها وجاءت السنة بايضاحها وجاءت الآثار بالكشف عن سبون الوقايه منها لكن للأسف تفرق المسلمون أحزابا فجعلوا المسألة الدينية من حظ الائمه والخطباء كيف نصوم كيف نصلي كيف نحج هذا من حظنا نحن أما التظاهر والخروج إلى الميادين وقتل وإبادة المخالفين وإحراق السيارات والاعتراض على الناس في المجامع العامة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 تنقبض منه, منه صدور وتتضايق منه أنفس عليها بالتداوي العاجل لأن الله تعالى قال فلا وربك من المواضع القليلة التي يقسم الرحمن فيها بنفسه العليه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت حرجا لو أن الإنسان قال خلاص هذا أمر واضح والسنه ماذا نفعل قبلنا بهذا ما حديثنا عمل شنو أنت في حرج من كلام رسول الله أنت منقبض من حكم رسول الله أقسم الله أن إيمانك منتفيا أن إيمانك منتفي حتى يزول عنك الحرج ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلموا تسليما أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى الدين وبعده الناس ومنذ ايام يفكرون كثيرا ويحللون كثيرا ويتلاومون سبب ذلك ما تنوي الدوله فعله من رفع الدعم عن بعض السلع مخاوف تهز القلوب وتشاؤم ترى سحبه السوداء على الوجوه أقول نحن عباد الله دعك من الأرض دعك من الأرض والطين واعرج بقلبك وروحك اعرج بقلبك وروحك الى السماوات العلى اسمع ما قاله الله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها على الله على الله يا ويحنا ويا لشقائنا ويا لتعاستنا والله لو بث خبر مفاده أن دولة خليجية نفطية ستدعم بلادنا بعشرة مليار دولار لأصبح الناس وقد باتوا بأحسن ليلة انت سمعت الأخبار قالوا سيدون عشرة مليار الحمد لله الله الله يقول رزقك علي فما ظنك برب العالمين ما ظنك بالله الله الذي قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله الذي قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون الله القائل وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا الله القائل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم هذا وعده من من خبراء الاقتصاد ناقش هذه الحيثيه لا التضخم والنسبة المئوية وكلام أرضي كلام ارضي اما كلام الله الناس في عهد عمر وما احلى الكلام عن عمر وان رغمت انوف عمر على المنبر في عام جدب ومحل ومجاعه والمسلمون بين يديه عرفوا كيف يتعاملون مع الأزمات من غير هطرقة ولا دخل ولا دغل ولا شبهات قال عمر للمسلمين يا أيها الناس هل تقرون بذنبكم معترفين أنتم مذنبين ولا لا قالوا نقر بذنبنا ما قالوا ماذا ترى علينا يا أمير المؤمنين شفت علينا شنو مصليين وصائمين واللهم ارضى عنا وشوفنا النبي بيعين دي ونحن زينا من ذاته نحن امه مرحومة تقرون أقررنا لأنهم علموا من رسول الله أقلت لك قلت لك التربية النبوية هي صمام الأمان دعاء سيد الاستغفار الذي علمناه رسول الله ورغبنا ان نقوله في كل يوم فيه ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي ابوء اعترف والصديق يقول يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي فقال له قل اسمع اللهم قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت يقوله من الصديق تقرون بالذنب نقر ونعترف هل تستغفرون الله من ذنوبكم نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله وتوجه عمر إلى الله اللهم إن عبادك هؤلاء يقرون بذنبهم ويستغفرونك وأنت القائل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قبل أن ينزل من المنبر نزل المطر نزل المطر يحدثوننا عن غلاء السكر يتوجعون على, على غلاء القمح لكن هل رايت من يتوجع من غلاء إقامة الحفلات الغنائية هل مر بك من يقول لماذا يأخذ المغني عشرة آلاف في حفل ساهر هل مر عليك هل مر عليك من يتوجع من الشرك بالله والطواف بالقبور وسؤال المقبور هل مر عليك الله ينادي العباد ما أغفلنا وما أجهلنا يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد ثم سألوني سألوني والأمة تقول بناديهم بناديهم في كل قضية بنادهم الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه والأمة يقال لها إذا اشتدت الكروب إذا عيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور ثم سألوني وحدي واعطيت فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي يا الله يا للعظمة يا للجلال يا للغنى يا للكرم ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر دعاء وضراعة للخروج من الأزمات بعودة إلى الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء سل التجار وسل العارفين بأخبار التجار كم يؤدي منهم يؤدي الزكاة على وجه تام كم ويأتون بمقالات شح الأمطار لأن الفاصل المداري ولأن, ولأن القطب الشمال المتجمد ولأنه أما القلوب المتجمدة أما الفاصل, الفاصل الذنوب والمعاصي فلا ذكر له ولا أثر له في التحليل والنتائج والعلاج أيها المسلمون إن ربنا الله رازقنا الله مولانا الله إن ربنا يسر للمسلمين يوم الأحزاب فشبعا ثلاثة أو ألف شبع ألف من المسلمين من شات عجفاء وصاع من شعير صاع صاع شعير وشاء عجفة هزيلة ذبحت الشات وخبز الصاع وأكل ألف من المسلمين حتى شبعه والطعام على حاله العامة يعرفونها اسالهم عن شات جابر وعبور جابر يعرفونها البركة من الله البركة من الله مالك الملك وملك الملوك وحتى نطمئن اسمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس لن تموت لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها والله لن تموت ولن اموت ولن يموت مسلم أو إنسان وله بقية رزق أطمئن وأقرأ في أخباري اليوم أن أمس شهدت مدينة نيال مظاهر جرح فيها عشرات وقتل فيها جماعة وحرقت سيارات ما الذي جنى هؤلاء ما الذي جنوه هل تغير الحال لنقم بمظاهرة على المعاصي والآثام التي عندنا قانون ربنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لنتب إلى الله لنعد إلى الله وما طفف قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بشدة المؤونة وجور السلطان تطفيف المكيال والميزان آثاره شدة المؤونة العيش صعبة وجور السلطان أخبر بهذا رسول الله وقال بعض السلف إن الحبارة لتموت في أوكارها من معاصي بني ادم قلت لكم في الخطبة الماضية أن من آثار الفتن أن يفقد الأمن وضربت الأمثال ببعض البلدان كليبيا بعض السفارات هناك والموظفون في عربة السفارة يستوقفونه ويؤمرون بالترجل وتؤخذ عيانا ومسلح يدخل مصرفا ويقول أريد مالا يقول هل عندك سند لا أعطيك فيملأه رصاصا ذهب الأمن وضاع الناس الآن يريدون الأمن الفتن الفتن شأنها عظيم عندما تأتي لا يعرفها إلا العلماء فإذا أجبرت عرفها كل أحد وقد سمعنا وشنفنا الآذان بقول سيد الخلق رسول الله إن السعيد من جنب الفتن والعاقل اقول والعاقل من اتعظ بغيره فاعتبروا يا اولي الابصار لنعد الى الله لنبدا من انفسنا من زوجاتنا من بيوتنا من مدارسنا من جامعاتنا في افراحنا في اتراحنا لنعد الى الله لنتم الى الله ليغير حالنا ويرفع الظلم عنا فهو مالك الملك وملك الملوك ومن هذا المنطلق تقام غدا محاضره نسائيه في هذا المجمع بعنوان العلم واثره في حياه المراه المسلمه يلقيها فضيله الشيخ الخير محمد عثمان محاضره نسائيه للنساء الساعه العاشرة صباحا هنا في مجمع الحسن على النساء ان ياتين ليتعلم ليتفقهن ووصي نفسي وإخبار المسلمين ان نقبل على العلم البخاري ذكر كتاب الفتن في صحيحه وبعده ذكر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قال الشراح كأن البخاري يريد أن يقول لا مخرج من هذه الفتن إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم تول امرنا اللهم تول امرنا اللهم يسر امورنا اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا رزاق ارزقنا اللهم يا رزاق يسر ارزاقنا اللهم يا عظيم الشان يسر امورنا اللهم ارزقنا قناعه بما رزقتنا وبارك لنا فيما رزقتنا اللهم بصرنا بما يرضيك واعنا على طاعتك في كل امر يا مولانا اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين اللهم يا من خزائن السماوات بيدك كلنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم نسالك البركه فيما اعطيتنا اللهم بارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت احفظ دماءنا وسير المسلمين احفظ اعراضنا وسير المسلمين احفظ ممتلكاتنا وسير المسلمين اللهم نسالك ان تيسر امورنا ولا تكلنا الى غيرك يا مولانا ويا خالق ويا خالقنا اللهم نسالك ان تيسر لحجاج بيتك هذا العام حجهم يا ربنا اللهم يسره لهم وتقبله منهم واعنهم عليه واجعله كما يرضيك يا ذا العرش العظيم ولا تحرم من تخلف عنهم من بركات هذا الحج وبركات عرفة ومغفرة عرفة يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم من لم يكتم له الحج في هذا العام يسر له حج بيتك الحرام بعونك ومددك ولطفك يا كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم